إخوتي الكرام ما مع كتاب ربنا دل في علا لو طارت قلوبنا ما شبان منه ومن أراد أن يختب حبه لله دل في علا فل... فلينظر او يطلع على كتاب الله دل في علا فإن أحب كلامه فقط أحب الله دل في علا فكلام الله صفة من صفاته سبحانه دل في علا بلغنا إلى قول الله دل الذين نأخذو انتينا منها صحيح اي ان سمكات هايكم نعم انتهينا الى تعالى والذين وال... وال... امنوا عملوا الصالحات لهم حسنى ومأكلا هنبدا في قول الله دعنا فعله كذلك عليكم سلامه وعليكم سلامه كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن صحيح هل بغنا لهذا احفظكم ربي يوصل عليكم أمرك. قال الله تعالى وكذلك أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء من قبلك فأنت مرسل من قبل ربك جل, جل في علا تصديقا لقول محمد صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم وكذلك أرسلناك كما أرسلنا الذين من قبلك من الرسل كما أرسلنا نوحا وأرسلنا إبراهيم وموسى وعيسى قالت وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم وهذه أيضا فيها كلما القى فيها فوج سلام خزنتها يأتيكم نزير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا من نذ الله الشاهد من قال الم ياتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير كلما القى فيها فوج هذه هذا انا ما أمة الا وقد خلفي هناديس وايضا في قول على وثيقه الذين كفروا الهنا زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم منكم يخصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى وهذه فيها أدلاء أنه ما من أمة إلا وقد أرسل الله إليهم رسولا وهذه من أجل عائم لا على العباد بأن الله جل فعلاء أرسل إليهم الرسل وأن الله جل فعلاء أقام عليهم الحجة بذلك رسولا مبشرين ومدنينها أن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ولا سلام حجه لانه لو لم يرسل ان رسولا لقالوا ربنا لو بعثت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى فاقام الله عليه من أيضا ايضا الرسل الأصل في الـ في في, في, في الحكم من ارسال الرسل اولا هي رحمة رحمه للعالمين الله تعالى ما ارسلها ما ارسل الرسل إلا رحمة بهم رحمة لهم حتى يهديهم الله جل فعلا إلى الطريق والشرع المستقيم والشرع القويم حتى تنتهي حياتهم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومع ذلك فإنهم جحدوا وتغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وعاندوا الرسل ولم يؤمنوا ولم ينقعدوا لله جل فعلا ولم يستسلموا قال وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم أي خلت من قبلها أمم و ما خلت أمة إلا وفيها نبير لكن يبقى لنا الكلام هنا على مسألة الفترة هل هناك فطور أم لا يعني هل هناك فطور تعلمون بأن بني إسرائيل كما قال لنا سلم يعني الأنبياء, الأنبياء كانت تتابع عليهم كما قال لنا سلم كلما هذا نبي خلفه نبي وكانت فترة بين أنبياء بني إسرائيل أخروا مع عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة ما في بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسطة لكن كانت فترة هذه الفترة وهي كما قال هنا الفترة هنا معناها فتور الوحي يعني عدم نزول رسول عدم إرسال رسول وتبقى أيضا شرائع إن بلغت أحد هذه إقامة حج عليه به إن بلغت أحد فقد وخيمت عليه حج به فهنا الآن نقول بالنسبة للفترة هل هناك شيء اسم أهل الفترة والفترة كما قلنا في فطور الوح وهو زمنين وهو زمنين بين, بين زمنين بين, بين أو بين نبيين تمام لم يكن بينهما رسول ما أنزل ما أرسى الله رسولا بينهما فما حكم هؤلاء أهل الفترة يعني فما حكم أهل الفترة العصد في ذلك بأن أهل الفترة يعني قد اختلف العلماء فيه وطبعا العلماء السنة والجماعة والذين انحرفوا حيدة عن طريق السلف كالمعتزل أو غيرهم فمنهم من قال بأن أهل الفترة في النار لأنهم يرون بأن مثاق الزر حجة هذا قول المعتزلة وغير المعتزلة ومنهم من رجح ذلك من أهل السنة في هذا وهذا فيه نظر كبير أنه يجعل مثاق الزر, أن مثاق الزر يكون حجة مستقلة ويتسدلون على ذلك بقول الله تعالى يتأخذ ربك ومن يأذى من زورين زورياتهم وأشهدهم على أنفسهم ملست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وفي الحديث الفصاحيني عندما جمع الله رجو من أهل النار فقال له أرأيت لو كنت مالكا لهذه الدنيا فيها ذهبا وفض كنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة قال نعم قالت ربط منك ما هو أهوى من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك قالوا هذا أنه عذبه عليه فهو, فهو حجة فقالوا إذن, إذن إذن لا عذر لمن أشرك في الربوبية مسألش على بذات في الربوبية و و وإن كان من أهل فترة فهو من أهل النار فهو من أهل النار وقال جمهور اهل السنه جماعه بان وقال جمهور اهل السنه والجماعه قالوا بأن اهل الفتره يمتحنون يوم القيامه اهل الفتره يمتحنون يوم القيامه وهذا ورد في السنن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربعه لهم الحج على الله يوم القيامة وذكر منها أهل الفتره وهؤلاء يمتحنون يوم القيامه في عرصات يوم القيامه ومن قال وشوش على ذلك واخطا هذا المذهب قال ان يوم القيامة ليس فيها ليس فيها عبادات ويوم القيامه تنقطع العباده ولا أوامر ولا ولا عباده وهذا خطا أيضا لان احنا نقول انهم يختبرون يمتحنون يختبرون في في عرصات يوم القيامه وعرصات يوم القيامة اكثر من عرصه وفيها ما فيها من الاختبار لأن الله تعالى سيفشف لهم عن ساقي فيخرون سجدا هذا سجود لله جل في علاء فالغرض المقصود بأن في ذلك أنه أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة فيأمرهم الله جل في علاء بالنزول في النار وهو أعلم بما كانوا عاملين فإن كانوا مطوعين لله جل في علاء فسيظهر ذلك بأنهم يسمعون ويطيعون فإذا نزلوا في النار كانت بردا سلاما عليهم كانت بردا سلاما عليهم هذا الكلام على أهل الفترة يبقى لنا الكلام على مسألة أهل الفترة وهل أهل مكة قبل مبعث النمس سلم كانوا من أهل الفترة أم لا وحال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يتجازب ذلك حديث منها هذه الأحاديث التي يعني من الآيات الآية الأولى قولها بعالة تنذر ما أنذر آباؤهم ما, أتا... ما... لتنزرقهم... أ... الأصرح من ذلك تنظر قوام ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك فهذه دلت على أنهم من أهل الفترة لأسياء من الله لم يأتيهم رسول ولم يأتيهم نذير ثم القول بأن ابن الجدعان في النار والقول بأن أبوين يسلم في النار هذه مخالفة للظاهر هنا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته حياكم الله جميعا حفظكم ربي وحفظ لكم هذا الخير فهنا أشكل الأمر على الباحثين في أن أولا بأنه الزمان زمان فترة والنظر على قال لتنزل قواما ما أتاهم من نذير من قبلك فكيف يحكم على هؤلاء ابن الجزعان بأنه في النار وعمر بن الحي بأنه في النار أبوين على أبوين نجس سلم أنهما في النار والآية جاءت صريحة لتنزل قواما ما أتاهم من نذير من قبلك انا سأسكت تماما حتى أرى كيف الجمع عينهما منكم الإجابة الدرس معلق على إجابتكم أرجو أن تكون الإجابة وفين أنا منتظر Thank you. ما شاء الله الآن طيب أنا السؤال أعيد السؤال مرة ثانية طيب قلت أنا السؤال هو عندنا الآن آية يقول الله تعالى لتنزل قوما ما أتاهم من نذير من قبلك هل كان هنا عالة مكة إذن اهل مكة كلهم أهل فترة وأهل فترة يمتحنون طيب عندنا طيب احنا ورد ورد في احاديث ثابته عن ان ابن جدعان لما سالته عائشه رضي الله عنها رسول الله ما ابن جدعان كان كان يكرم الضيف واصل الرحم ويفعل الخيرات قال ما له عند الله قال ليس له عند الله من شيء إن لم يقل يوم ربي يغفر لي يوم الدين وعن ابوي النبي انهما في النار فكيف الجمع بينهما في هذا فقط إذن السؤال جاءكم قال الله الذي أوحينا إليك وهم يكفرون برحمن لا ليست هذه كيف الجمعين إلي قوم ما أتاهم من من جعان في النار أجهاد أتا أتا أتاكم بالسؤال أنا قلت الأول أبو بشير يقول لأن, لأن قريش كانت على ملة إبراهيم ليس كذلك أبو بشير يعني هو كلامك صحيح جدا لو فصلته وفصرته وبيانت أنهم قد أتاتهم رسالة طيب. أم عبد الرحمن أجابت بإجابة أبي بشير وهما إجابتان سديدتان لولا لا أنهما يحتاجان إلى التفصيل عم فادي قلت أننا كانوا يعبدون الله أو يتعونه لا جهاد قال هم ليسوا أهل فترة بل بلغتهم شاعات إبراهيم وهذا تفسير لقول أبي بشير والقول عبد أم عبد الرحمن والآية تحمل على إبتال رسول بشري يقوم آه إيمان إقامة حجة بعث الرسول على الأمم من تمام عد الله وعد النزارة أهل على فضل فضل إيه مش, مش كامل عندي <تصفيق> الذي ظل وحيدا نسأل الله أن يجعك من القلة الذي ظل على أصل أنهم انا الفتره انسبت في حقي اشنار ان انه له وصف مغاير فقد اتته دعوه نبي من انبياء ما ما شاء الله لا قاتل الله الوحيد آه يعني آه تظل ايها الظل او من من من اردت أن تظل وحيدا ان اتيت بالإجابة الماتعه بولست يا ولا فض فوك انا اقف الأمر على على ذلك صراحه أن هذه الاجابه هي اصح الاجابه هذه الإجابة هي أصحي الإجابات من ظل وحيداً أتى أتى بالعجائب بالفرايد هذه الإجابة صحيحة وهذه الاجابه التي اريدها حقا نصا عندما ثور النار يسالهم ما هيك الاتاكم نديب فعد بيانهم اتتهم الرسل يعني وكان خطاء تام نديم من, من قبل هي تخص من لم تصلهم الرساله ابدا ما سعوا بها اما غش غدي كانوا على مثل نفس الاجابه ظل وحي وكان ايضا وثقت الاجابه شديده لا فض فوك ولا ظل وحيد انت اول من اتيت بهذه الاجابه جزاك الله خيرا ايكم سامر كتصنعاي جدا اليوم وانا تاخرت ايضا فاعتذر الحق الاجابه اتجاءت من صاحب اللقب ظل وحيدا وذكرنا في الاجابه السديده هو النظر في هذا الباب أن نقول اولا هم قد قامت عليهم الحجه هم قد قامت عليهم هذه الحجه لعموم لعموم قول الله تعالى كنا مع دين حتى نبعث رسولا قول الله على علم امه الا خلفها نذير وان امه وان من امه الا خلفها نذير, وإن من أمة إلا خلأ فيها نذير. كلما ألقي, ألقى فيها فوج سألهم خزانات فألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كلما هذا على العموة الآن على جميع الأمم وعيبا في, في الآية وإستيقى الذين كفروا جهنم زمرا زمرا إلى آخر ما قال أن المعيشة يقولون ألم يأتيكم نذير قالوا بلى فهذه دلالة على إقامة الحج والنذير هنا الخطأ هنا الذي قاله وبيانه جهاد هنا في إجابته الخطأ الذي الذي ينصب على بعض من لا يعقل المسألة يحسب أن النذير هو الرسول فقط والحق المسألة قائمة على إقامة الحجة ببلغ رسالة سواء من الرسول, من الرسول ذاته أو من من يبلغ عنه من الرسول ذاته أو من يبلغ عنه وقد جاءت الأدلة تثبت أن أهل مكة قد أتتهم شريعة إبراهيم عليه السلام قد جاءت الأدلة أثبتت بأنهم قد جاءتهم شريعة إبراهيم عليه السلام وصلتهم والدلالات منها لما دخلهم السلام على الكعبة وأمر الكثير الأصنام فوردوا فورد على لإبراهيم وإسماعيل عليه السلام يستقسمان بالأسلام قال كذبوا الله ولقد علموا هنا الشاهد ولقد علموا قال كذبوا والله ولقد علموا أنهما ما استقسم قط أنهما ولقد علمه الآن الشريعة بلغته ولقد عارموا أنهما ما استخسما قد فهذه هي ذلاء أبلوغ الحجة والنظارة لهم وأيضاً ورق ابن نوفل تنصر وهذه معناها أنه أيضاً قد بلغتهم حجة عيسى عليه السلام أو شاهد عيسى عليه السلام كان قد تنصر هنا هناك الحجة الرسالية كانت موجودة وقد بلغتهم وَقَدْ حَادُوا عَنْهَا بعطائه وبرأفته وبرحمته سبحانه جل جل في علا قال هم يكفرون بالرحمن و... و... و... وكما قلنا المناسبة هنا نأتي به... بهذا رسم هم يكفرون بالرحمن يبينوا أنه ما كان لهم بذلك مع أن الله رعلا رحمهم مع أن الله رعلا سودهم ملكهم أعطاهم رزقهم أحياهم ومع ذلك كفروا بأحمة الله جل في علا يشكروها وعليكم السلام وبركاته انقطاع تام وما لما لماذا منقطاع تام هكذا غفر الله لك أعرف أنه كان ظروف عندك في المنع لكن ما كان لك أن تنقطع هكذا تماما غفر الله لك يا أستاذ الصفاء يصل الله علينا عليكم جميعا قال الله جل في علاك ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمة وأن في قوله لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك أيضا فيه رد على هؤلاء الملاحدة بأن القرآن من كلام محمد就لى الله عليه وسلم ورد على أهل البلع والضلوات الذين قالوا بأن القرآن مخلوق والقرآن كلام الله ليس, ليس مخلوق قل لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمة قل هو ربي لا إله عليه توكلت وإليه متاب وهم يكفرون الرحمن قلنا الأقال الثلاثة النزول وكلها صحيحة وأنهم كفروا بربهم جل, جل في وله قال قل الذي تكفرون به هذا الرحمن الذي تكفرون به قل يا محمد هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب قل هو ربي أنا, أنا, انا أقول أن هذا الرحمن الذي أنكرتم فهو ربي سبحانه جل جل في وله قل هو ربي وهذه إقامة حجة عليهم فهو هو ربي الذي رباني بن عائمه هو ربي هو الذي يرزقني والذي يحييني ويميتني هو ربي الذي, الذي كون الكون وخلقه وأبدعه سبحانه جل في علاه قل هو ربي لا إله إلا هو هنا مناسبة جميلة جدا في هذا الباب ما الفائدة في قوله جل في علاه قل هو ربي يا محمد يعني يا محمد الذين قالوا لك, وقال لك وأنكروا اسم الرحمن وأنكروا الإمام بالرحمن قل الرحمن ربي قل هو ربي لا إله إلا هو من لفت العقدية العظيمة التي تجدها في قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وليه ما تجد نعم الأسماء توقفية جيد جيد أنا لكن ليس هو الذي يريده كان نصرون الله الربوبية فقط والألوهية وإذا ربه والله يستحق بعد له ممتاز أهل القرآن قالوا تؤحيد الربوبية ممتازة الماضحان قال في رد على كفرين بالألوهية ممتازة أردنا ممتاز, والدخل والدخل والدخل والدخل. ممتاز يا لطفي ضفوكي ادي اقرب الاجابات الى الصحيح ظل وحيدا الثلاثي متعدي للوضع حلو ممتاز ظل وحيدا لم سكينا سبقتك وانت اتيت موافقا وايضا جهاد اتى بالاجابه الصحيحه هذا صحيح هذا صحيح وطبعا الثلاثه سكينا وظل وحيدا وظل وحيده وجهاد اتوا بالاجابه الصحيحه لكنها ناقصه ايضا لكنها ناقصه احمد باعلي اتى بالاجابه الصحيحه هو هنا قال كل هو رب الاله اللي هو اتى بالالهيه والربوبيه اتى بالالهيه والربوبيه وطبعا لما قالوا الثلاثه سكنوا ذي الرحيده جهاد قالوا بان هناك تلازم الربوبيه هذا صحيح والسق اذن ذاك ان احنا بنقول المغزى اللي وراء ذلك انه قد جمع لهم بين الربوبيه والالهيه وهذه لها فوائد اولها بالربوبيه قال هو ربي وانتم تؤمنون بالرب والرحمن هو الرب سبحانه وتعالى فمن لوازم العقاب والرحمة والمغفرة هذه من لوازم الربوبية هذه من لوازم الربوبية كان ما الله في موضع من كتابه بأنه جمع بين بين المغفرة وبين العقاب نعم كما في سورة الأنفال أو سورة لا سورة الأنفال سورة الحج نعم في الربع الأول من سورة الحج قال الله جل في علا عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأبي فنازم ربوبية فقال هذا الرحمة الذي تغترون به هو ربي هو الرب الذي أنتم أخرتم ربوبيته و... فهنا الآن هذا الفعيدة الأولى رد عليهم أن تكفرون برحمان من منازم العطاء المنع الأحياء الماتة المغذرة العقاب العذاب تكفير سعادة كل ذلك من منازم ربوبية فقال كيف تقولون برموبية وتقولون نكفر برحمان عاجب من منكم ذلك والثانية الفائدة الثانية وأن الربوبية حجة على إقامة الألوهية وأنتم أيضا تكفرون بالإلهية وهنا يأتي الكلام على أنه من أقرب ربوبية يلزمه إلزاما تاما بالإتيام بالإلهية فقال قل هو ربي لا إله إلا هو شو منظره قال هو ربي لو كنا في السياق سياق لو قرأت تفسيرية بقل هو ربي لا رب إلا هو هذا قرأت تفسيرية صحيح؟ لا فقال قل هو ربي لا إله إلا هو فإقامت حاجة من الوزهين فقال وأنتم هنا الآن في الوسط كأنهم في الوسط نبينا الرحمن والله في الوسط ما بين اسم الله الرحمن واسم الله الإله فالوسط هم الرب هم ما قروا بربوبي أنتم ما خلقتون بالربوبيا فكيف كفرتم بالرحمن ومنازمون الربوبيا وكيف تصلون بالله ويلزمكم الزمن تاما إذا أقررتهم بالربوبيا أن تأتوا بالإلهية فإن تعدد فعجبوا ما يفعلون لذلك هم قالوا أجعل الآلهة إلا أنواح ان هذا شيء من هو والعجاب منهم هم من سعالهم لذلك قال الله جلس الأعجاب قال قل يا محمد أمره قل يا محمد قل هو ربي لا إله إلا هو فأتى بالربوبية والإلهية وبينهما التلازم كما قال إخوة الأفاضل فقال قال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب قال هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وهذه أيضا مهمة جدا وربي إتماما لما بيناه كيف ذلك؟ بالله دقيق النظر تأمل تدرك يعني تكملة الآيات تثبت وما فصلنا الآن بما آتى بإن الربوبية والإلهية والملازمة بينهم والتلازم وإقامة الحج عليه قال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه ما تاب نبدو أن أعترفنا بربوبية فهيجب إخلاص نعم هذا هو هذا الصحيح هذا باب الإلزام هم. أجيب أنا سريعا ولا نختم الآية بكم ايتاکم تاتون بها اذا انا اتيكم انا بيها اما انتظر بعض الشيء الوقت طو... يعني طيب انا اتي بيها هنا عندما قال لا اله الا هو عليه توكلت التوكل و, و... و... اليه متاب رجع الاول ن... ن... نقف عند التوكل التوكل فيه تحقيق الربوبية والالهية التوكل فيه تحقيق الربوبية والالهية فالجمع بينهما واتى لك بالعباده تحقق ربوبيا الالاهيه التوكل فيه تمام تحقيق الالاهيه والربوبيه نعم آه... يعني كانه ات ات ات ات تدبيرك ان اسد بالشطر الاول نعم الحق بان, بأن التوكل, التوكل فيه تحقيق الربوبيه والالهيه أولا بأن التوكل هو حس الظن بلجل فعلاء وهو تفوض الأمر للجل فعلاء لا يكون ذلك إلا على اعتقاد بأن الله مالك الملك وعلى اعتقاد بأن الله يستهيب العبد وعلى اعتقاد بأن الله قادر قوي جبار إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وهذا الاعتقاد هو الذي جرى المرء إلى أن يفوض أمره كله لله جل فعلاء فصرف العبادة وهي التوكل توكل هذه العبادة قلبية محضة فصرف العبادة لله فحقق الألوهية بذلك وما صرفها إلا بعد اعتقاد سديد صحيح في ربي دل فعله أنه مالك الملك وأنه الذي يملك أن يعطي ويملك أن يمنع وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فيكون بذلك قد حقق الألوهية والربوبية لا إله لو عليه توكلت توكلت وإليه متاب وإنه وإليه متاب Extension tenía التوبة. التوبة إليه متاب كما قال العلماء علماء اللغة العربية قالوا بأن متاب هو مصدر لتوبة متاب هو مصدر لتبت تبطوا إليه قال وعليه توكلت حقق فيها ربوبية للهية وإليه متاب يعني التوبة للهي… إليك أولا كما قال treated seats are now فالتوبة أيضا فيها تحقيق ربوبية للهية شما انظر wealthy فالكبة القيامة فيها تحقيق ربوبية للهية لانه عالم وطبعا تحليل الوهيه ليتني اسالكم ما اتونا بالدليل مد لي ما الدليل على ان التوبه فيها تحقربوبيه والانيه والاثر الذي يدل على ذلك ائتونا بها بقى حتى رضان افان اه اجل الميعاد نعم نعم لكن هي مش ليست متابعه ايمان هي متاب هنا بمعنى التوبه یې نوې لاته یوه څه دی؟ یوه داسې څه چې د دفاع په اړه وي. د المانه في الثلاجه أرى الإجابات ما شاء الله ولا خطوة الله نعم نعم موفقة سكوينة وطفاق أيضا أتت ببيان بأن هنا بمعنى الرجوع الرجوع إلى ضرع على مآب نعم نعم موفقة أن هذا هو الحديث الذي يريده علم ان له ربا بالذنب ويغفف لما الحديث هذا الذي أتت به الأخت فاضلة بأن قول أنه السلام أن أعلم أن له ربا أتى بربوية والتوبة أصلا عبادة فحقق فيها الربوية وحقق فيها المرء المكلف الإلهية لذلك شوفوا انظر أتى بعبادتين فيما تحقيق الربوية والإلهية عن طريق الطلاق التلازم قال, قال الله جل, جل في علام وكذلك ارسلنا ارسلناك في أمة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن كل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب نسال الله ان يرزقنا التوبه الله ان يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اثرنا وما علينا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وكل ذلك وخطانا عمدنا او عندنا وكل ذلك عندنا وانت ارحم الراحمين نسال الله ان يختم لنا هذا الشهر ب بغفرانه والعتق من نيرانه والصلاة من, جعلنا من المتقبلين الصالحين الصادقين والمصلحين المصدقين اللهم تقبل يا رب العالمين نسأل الله العالمين أن يقوالنا وإياكم واجعلنا من عتقائه من النار الصواد المصنبطة هي آية أحدة التي شرحناها اليوم فصلناها نأسف للتأخير عليكم والتقاعس لأننا ترى الأوقات الآن مزحمة جدا والطرق يعلم الله بها وتعلمون أيضا على صفر الركائز الخمسه الامهات اللي من قبلها اولا اولا اقامه الحجه بالرسول الفائده الثانيه فالمقصود باقامه الحجه بلوغ الرساله سواء من الرسول او من غيره تمام علاقه الربوبيه بالالهيه التلازم علاقه الربوبيه الالهيه الثلاثه نكتفي بهذه الفوائد الثلاث لو في اي اسئله سريعا قبل ان نقوم الصلاه ااا قام بؤله مساله مالا قد قال بها الاحناف فقال بها عمر بن عبد العزيز ومال الي ابن ساميه لكن ادين الله بانها لا تجزئ انا ادين الله بذلك وعلى العمه قد قالوا بان بانها لا تكون إلا إلا عينا لقول سلقه لقول عبد عمر رضي, رضي الله عنه قال, قال قال قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر قال صاع من تمر من تمر فا من السلام عليكم انا معاك شيخ خالد بس انتهي من الاجابه وتحت امرك نعم نعم ديه بس وتكلم اتصل بيه ماشي جزاك الله خير تمام الحمد لله شكرا مسائل الحكمه فيها اسئله عقاديه كثيره نعم اسرد كل اسئلتك وتحت امرك يا استاذ رشوان اسرد لان بعض من بعض العلماء اختلط عليهم بعض العلماء يقول بذلك حتى من علماء الحجاز يرون بان اقامه الحجه هي بلوغها البلوغ اقامه حجه والحق انا ومن بلغ وهذا لا بد له من تبين وتفصيل ابدا ابدا ده قال قال انزلنا هناك ذكرا لتبين للناس فأتي بكل الأسئلة عندك في هذا الباب نعم مقدرة من الرز كام؟ ايه كام؟ ايه جرام يعني؟ هي ثلاثة كيلو خلاص يا باشواندرس هتتتعبهم بالجرامات ثلاثة كيلو وانتهى الموضوع ثلاثة ثانية نعم الفهم هذا ساتاتي هذه الاسئله وان شاء الله تحت امرك في اسئله اخرى باركتم بارك الله فيكم واحسن اليكم بذل الجنه سكينه رفع الله مقامكم جميعا وجعل مساعيكم في مرضيه وجعلنا جميعا ممن يعمل دين الله جل في علاه ويخلص له تجمعنا ضواؤكم على في خير وعلى خير وعلى كل بر حفظكم رب يا اهل القران وجعل مساعيكم في مرضيه ورزقكم الجنه ووفر لنا ولكم ويعني ختم لنا الشهر بالعتق من النيراني بذل الجنه امان هذا هو بشمهندس نعيم هذا هو يدخلون عقولهم في هذا الباب نقول الله يعلم ما ما يكون وما لم يكن كان كيف سيكون ولو رجل في الصحراء طيب وكان عاريا والبرد شديد عليه اول ما يطلب يطلب طعام وشراب ولا اطلب مال واطلب ثياب واطلب ورق عجيب والله أمرهم عجيب عجيب قال فرض رسول الله وهو اعلم بما ينفع نعم انا ادين الله بأن المال لا يجزي ما اخرج ما فعلي ان يعيدها لو كان في الوقت والا فعلي القضاء نعم هي متسجله وتنزل قديمه ارسلي لاخ احمد او الاخ عمر يرسلوا لك ال السابق يقال ان غير غير زمن وصول يما يعني إيش الآن غير زمننا الرسول الرسول جاء في زمن يغيره لا يتغير به يا أمي يعني إيش إيش يعني الآن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان أم لا السنة صلاح لكل زمان ومكان أم لا محتيبوا أمركم والله جزيت الجنة أبا بشير ورفع الله مقامك واسع عليك كأمرك طب أنا أتأذنكم الآن رزقان الله وإياكم الفردوس الأعلى سبحانك الله وربنا أم عبد الرحمن دعواتك ربنا أحفظكم من كل سوء جميع اقول قولي هذا استغفر الله العلي العظيم سبحان الله ما ربنا برحمن اشهد ان لا اله استغفرك واطلب بركتي جزاكم الله خيرا